رقم مئة وعشرة وهو ما دليل البعث من القبور ما دليل البعث من القبور وهذا السؤال والسؤال الذي بعده يدورني حول مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر وهو ما حكم من كذب بالبحث فهذان السؤالان يتحدثان عن قضية البحث وجاء ذكر هذين السؤالين بعد الأسئلة التي تعلقت بالإيمان بالموت والإيمان بفتنة القبر ونعيمه ولذلك فهذا تسلسل في هذا الركن وهو الإمام باليوم الاخر فهذا تسلسل في مسائله فالانسان اذا مات كانت حياته البرزخ وكان في البرزخ ما اخبرنا الله عز وجل ورسوله به من فتنة القبر ونعيمه ثم إذا انتهت حيات البرزخ إذا شاء الله عز وجل ذلك أمر الله عز وجل بالنفخ في الصور فيبعث الخلق مرة اخرى ومسألة النفخ في الصور سياتي الكلام عليها بعد الكلام عن البعث مباشرة وإلا فسؤال رقم 112 ما دليل النفخ في الصور؟ فهذه المسألة وهي مسألة البعث والمراد بالبعث المعاد الجسماني وإحياء العباد في يوم المعاد فالله سبحانه وتعالى إذا مات العباد وكانت حياة البرزخ ثم كذلك يأمر الله عز وجل باليوم الذي تنتهي معه حياة هذا العالم حياة الدنيا وهو يوم القيام فإذا كان يوم القيامة بما تعلق به من أحوال كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى ومات جميع الخلائق إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل بإحياء هذه الخلائق مرة أخرى وهذا هو الذي يقصد بالبعث هذا هو الذي يقصد بالبعث فكما ذكرنا فالبعث هو المعاد الجسماني اعاده الناس مرة أخرى إلى الحياة ولكن حياة غير الحياة الدنيا حياة غير الحياة الدنيا وهذا يسمى البعث كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مما قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وذلك لأن الأنبياء جميعا أخبروا بالبعث والمعاد جميع الأنبياء أخبروا بالبعث والمعاد ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ينذرونكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى فقد أخبرت الرسل بالبعث وجميع الأنبياء أخبروا أخوامهم بالبعث والنشور إذن فالبعث هو معاد الأجساد وإحياء العباد على صفة جعلها الله عز وجل للعباد في هذا اليوم كما سياتي في الحديث بالتفصيل عند الكلام عن النفخ في الصور من أنهم يقومون من هذه الأرض بعدما تنبت أجسادهم منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كذلك أن الأرض تأكل ابن, تأكل ابن آدم إلا شيء واحد فيه وهو عجب الذنب وهي عظمة في مؤخرة الإنسان هذه العظمة لا تأكلها الأرض ومنها يعاد الإنسان كما ينبت الزرع في الأرض فينزل مطر بأمر الله عز وجل وماء ينزل على صفة مخصوصة إذا نفخ في الصور فتعاد الأجساد مرة أخرى أو تعاد الحياة مرة أخرى إلى الأجساد وتنبت الأجساد كما ينبت النبت من الأرض ثم بعد ذلك يبعث العباد يبعث العباد وهذه المسألة العظيمة قد كذب بها من كذب من أهل البذع وأهل الضلال وهذا أو هذان السؤالان يدوران حول هذه المسألة ما دليل البعث من القبور قال في الجواب قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغط مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى فهذه الآية فيها ذكر البعث وفيها كذلك رد على من أنكر البعث من الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث أي في شك من المعاد والرجوع إلى الله عز وجل في حياة أخرى غير حياة الدنيا فانظروا في وجودكم في هذه الحياة الدنيا فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة والتراب يقصد به الأصل وهو آدم عليه السلام ثم صارت بعد ذلك ذرية بني آدم تكون من النطف قال ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلقه وغير مخلقه لنبين لك مراحل تكون الإنسان في بطن امه قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسم وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور قضايا عظيمة من قضايا الإيمان باليوم الآخر ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت هذه مسألة تتعلق بالربوبية عموماً وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها يوم القيام وأن الله يبعث من في القبور أي يأمر سبحانه وتعالى باحياء من في القبور فيقومون لله عز وجل وقالت وهذا هو البعث وهذا هو البعث أنهم يبعثون بعد موتهم تبث الحياة في أجسادهم مرة أخرى فيعادون إعادة أخرى وقال تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه هذا اخبار بالبعث ورد كذلك على من استعظم أمر البعث وقال كيف نعود مرة أخرى كما كذب به من كذب وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بما بمبعوثه فالله سبحانه وتعالى يرد على هذا الذي قالوا بأنكم إذا استعظمتم أمر الإعادة فالنشأة أصعب والإعادة اهون كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق فالبداية من عدم البداية من عدم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون فالبداية من عدم وهي اصعب والإعادة أسهل كما قال تعالى ثم يعيده وهو اهون عليه وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وهذا إخبار بالبعث والمعاد وقال تعالى ويقول الإنسان اذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فهذا أيضا من باب إقامة الحجه على هذا الإنسان الذي يستعظم أمر اعادته مرة أخرى أَإِذَا اذا مت أُخْرَجُ اخرج أَوَلَا يَذْكُرُ ذكر الانسان خَلَقْنَاهُ خلقناه من وَلَمْ ولم يك شيئا اصلا وقال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم بِخَلْقِهِنَّ بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير إن هذا أيضا من باب إقامة الحج على منكر البعث أولم يرى هؤلاء أن الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولا سيما أن منهم من كان يقر بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض كما كان من بعض العرب الذين أنكروا البعث وكانوا يقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله وهم هم الذين كان منهم من كذب بالبعث وقال وقالوا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد فلذلك الله عز وجل يقيم عليهم الحجه هنا اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أي هذا الأمر لم يسبب له تعبا أو مشقه ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموت وهذا أمر اهون بلى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي انشاها اولم مرة فهذا الانسان الذي استعظم امر معاده فلينظر إلى خلقه وكيف بدا اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين بعدما كان شيئا حقيرا يصير يوما من الايام يكذب ربه ويكذب رسله ويقول في مخاصمه ان الله لا يقدر على اعادته ويضرب كذلك المثل على باطله هذا وضرب لنا مثلا ذلك أن أحد المشركين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعظم بال وفتته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول يا محمد يزعم ربك أو تزعم أن ربك يجمع هذا بعدما صار رمادا هكذا ويبعثه فأنزل الله هذه الآيات وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يميتك ويبعثك ويدخلك النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل ونزلت هذه الآيات في ذلك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أي نسي البداية والبدء من لا شيء وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر السورة وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير قال وغيرها من الآيات وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذا كانت قبل هامده أي هذا مثال ضربه الله عز وجل في القرآن كثيرا أي للبعث ضرب الله المثال للبعث بحالة الأرض وهي قبل أن يلقى عليها أو ينزل عليها الماء كانت ميتة كانت ميتة فينزل عليها الماء فتحيا وتخرج ما في باطنها كذلك الخروج كما قال الله سبحانه وتعالى قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وفي موضع آخر قال: هامدة أي ميته فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي حصل فيها زيادة حصل فيها زيادة حياة وإنبات إن الذي أحياها لمحيي الموت هذا مثال لمن كان له قلب وعقل يفهم قال إن الذي احياها لمحي الموت أي كما نحي هذه الأرض الميتة ونخرج منها حياة ونخرج منها نباتا له حياة كذلك نخرج الموت كذلك نخرج الموت كذلك الخروج أي خروج الموت بعد موتهم واستقرارهم في بطن الأرض يأمر الله عز وجل بمطر فينزل على الأرض فإذا بالأرض تتحرك وتخرج ما في بطنها كما كان في أمر النبات لكنها تخرج الإنسان وتخرج الحيوان فينبت الكل كما ينبت النبات فيخرج كل انسان وحيوان من بطن الأرض مرة أخرى قد دبت فيه الحياة وذلك ليوم المعاد ليوم المعاد إن الله على كل شيء قدير ثم قال وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل وهذا الحديث في الحقيقة ضعافه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال فيه قال أي يعني إذا ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولعمر إلهك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلم العقير ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بعمر الله عز وجل قال العمر الهك ما يدع على ظهرها اي ما يكون على ظهر الارض من مصرع قتيل ومدفن ميت المقصود به ان كل من مات سواء دفن في الارض او اكلته السباع او كان في البحار او غير ذلك يجمع الا شقت عنه القبر اي يوم القيامه يخرج من قبره ولو كان في بطن حوت ولو كان في بطن البحر فيخرج من الأرض حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا سبحان الله حتى تخلقه من قبل رأسه أي أنه يخرج على هيئة عجيبة إن صح الحديث أي يخرج من قبل رأسه سبحان الله يعني يخرج من الأرض كأنه نبت يخرج من بطنه من قبل رأسه يبدأ يظهر في أو من الأرض فيستوي جالسا يقول ربك مهيم أي ما أمرك وما شأنك لم لما كان منه يقول رب أمس اليوم يعني إذا خرج الإنسان من قبره ومن الأرض في يوم البعث والمعاد فيقول الله عز وجل له ما أمرك وما شأنك وهذا معنى مهيم قال لما كان منه يقول رب أمس اليوم يعني أنا مكثت في هذه الحياة أو كنت في هذه الحياة في الأمس أو كنت فيها اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله قال قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع يعني كيف سيكون هذا الأمر وقد تعرض من تعرض منا لهذه الأمور مزقت الرياح من مزقت والعرب يتكلمون على واقع حالهم كانت ربما الرياح في الصحاري والبوادي ولا سيما في السفر بالليل ربما تلقي ببعضهم من رؤوس الجبال فيقتل وهو يمشي في الصحاري بسبب شدة الرياح والبلا يعني الموت يعني تمزقنا الرياح والبلا أسباب الموت في الأرض أنه يبلى في الأرض تأكله الأرض كيف بعدما أكلتنا الأرض أو مزقتنا الرياح والسباع أي أكلتنا السباع كيف ذلك؟ أي كيف نقوم مرة أخرى قال أنبئك بمثل ذلك في الاء الله يعني أخبرك بمثل ذلك في آلاء الله أي في خلق الله ونعمه على عباده الأرض أشرفت عليها وهي مذرة بالية فقلت لا تحيا أبدا فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة والعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على البعث بحياة الأرض إذا نزل عليها الماء وأصابها الماء قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مذرة بالية أي ما رأيك أو ما تقول في الأرض التي لا أسباب للماء إليها قال لا تحيا أبدا يعني هذه الأرض لا تحيا أبدا إذا كان هذه الأرض حالها أنه لا يصل إليها الماء ابدا قال لا تحيا أبدا قال فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا اياما أي استمرت السماء عليها اياما المطر حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربه واحدة أي شربت هذه الأرض وأخذت ما تحتاج إليه لأسباب حياتها قال ولعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصاريعكم. أي تخرجون من شقوق الأرض ومن هذه الأرض التي تتشقق عنكم فتخرجون منها ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض فأول من يقوم في يوم البعث والمعاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيام والرسول صلى الله عليه وسلم والرسل عموما الأرض لا تأكل أجسادهم وان اكلت اجساد الناس والناس اذا اكلت الارض اجسادهم ابقت جزءا كما سبق وهو عجب الذنب وربما بعض الناس لا تاكل الارض اجسادهم كرامه من الله عز وجل لهؤلاء او لشيء او لحكمه ارادها الله تعالى كما كان في امر بعض الصالحين ممن لم تأكل الأرض اجسادهم فإذا كان يوم المعاد كان أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في السؤال التالي ما حكم من كذب بالبعث؟ قال في الجواب هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله الذي يكذب البعث مكذب اليوم الآخر. وإن كان يعني يصدق ببعض ما جاء فيه لكنه إن كذب بقضية من قضايا اليوم الآخر بعد البيان والحجة فهو كافر قال هو كافر بالله وبكتبه ورسله قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا واباؤنا أئنا لمخرجون صرنا نحن وآباؤنا ترابا هل هذا التراب يعود مرة أخرى فيكون إنسانا ويعاقب ويحاسب هم أنكروا البعث الذين أنكروه من العرب خصوصا أنكروه لا لأجل أنهم ينكرون البعث من باب أن الله عز وجل لا يقدر على حيائهم ونحو ذلك إنما أنكر ذلك أكثر من باب أنهم كانوا يعتقدون أنه لا حساب ولا جزاء، ولذلك اخترعوا هذه البدعه وهذا كان في بعض العرب وليس عموم العرب أكثر العرب كانوا يؤمنون بالبحث لكن على الضلال الذي كان عندهم في الفروع الأخرى في اليوم الآخر فبعض العرب كان يكذب بالبحث وذلك لأنه يكذب بالحساب والجزاء وانه لا حساب ولا جزاء اي نعم وقال تعالى وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا الا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم والالئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اي هذا القول الذي يقولونه قول عجيب يا نبينا إن تعجب فعجب قول هؤلاء ا اذا كنا ترابع انا لفي خلق جديد وقد جاءت الادله الكثيره التي تثبت البعث والنشور والرجوع الى الله سبحانه وتعالى بل هم فيهم هم ما يدل على ذلك؟ ما يدل على ذلك؟ فكيف لهم أن ينكروا ذلك؟ فعلى سبيل المثال، إنه قد اشتهر فيهم بعض الأحوال والحكايات التي تخبر بأن الله عز وجل أحيى بعض الموت مرة أخرى في الحياه الدنيا، أي في هذه الحياة الدنيا، أحيى بعض الموت. وكان هذا يعرف في قبائل أو في يعني بعض العرب أو في كثير من العرب كانت قد اشتهرت مثل هذه الأمور والحكايات فيما بينهم فضلا عن يعني أهل الكتاب فإنه مثلا على سبيل المثال في مسألة إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدنيا القصة التي كانت معروفة في يعني جزيرة العرب عن القوم الذين خرجوا من ديارهم وكانوا قد فروا من هذه الديار خوفا من الطاعون. فلما كان ذلك أماتهم الله عز وجل كلهم موتة واحد وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت أي خرجوا في أعداد كبيرة ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت أي أن الطعون لما أصاب بعضهم خافوا وتركوا الأرض بالكليه حذر الموت وما يغني حذر عن قدر وقد نهوا عن أن يهجروا الأرض إذا أصابهم الطعون فيها فخرجوا حذر الموت وهم ألوف فأماتهم الله جميعا كما قال الله عز وجل فقال لهم الله موتوا فماتوا كما جاء في التفسير فماتوا فمر نبي من الأنبياء على هذه القرية بعد دهر من الزمان فتعجب من حالها وسأل الله عز وجل أن يحييها ليرى ذلك فاحياها الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكره فكان هذا مشهور في العرب مثل هذه الحكايات أن هناك قوم قد أحياهم الله بعد موته وكان بنو إسرائيل يقولون فيهم مثل ذلك أي بعض الحكايات التي كانت عندهم فيها الإحياء والإماتة ونحو ذلك وجاء القرآن كذلك أخبر بذلك فعلى سبيل المثال قصة البقرة والقتيل في بني إسرائيل أيضا جاء الدليل فيها على أن الله أحيى بعض الموت في هذه الحياة الدنيا فقلنا لهم فقلنا, لهم فقلنا ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته هذا القتيل من بني إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة إلى آخر تفاصيلها ثم أمرهم أن يأخذوا جزءا من البقرة ويضربوا به الميت فيقوم الميت ويعود إلى الحياة مرة أخرى فيسألونه من قتلك قال فلان فهذا مثال على الإعادة وعلى الإحياء في هذه الحياة الدنيا بل بنو إسرائيل ألم يأخذ الله عز وجل بعضهم بالموت ثم بعثهم بعد ذلك ثم بعثهم بعد ذلك وذلك لما قالوا لنبي الله موسى ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون ثم قال الله عز وجل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فامر الاحياء والاماته موجود حتى في هذه الحياه الدنيا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولذلك قال تعالى وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير قل بلى وربي لتبعثن فهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيبعث الخلق قل الله يأمرهم أي قل لهم بلى وربي لتبعثن أي هذا التكذيب منكم تكذيب باطل والله سيبعثكم الله عز وجل وفي الصحيحين عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك قال فاما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهوى علي من إعادته وأما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولده وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد حديث صحيح رواه البخاري قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك اي ليس له ان يفعل وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياي فيقول فقوله لن يعيدني كما بداني التكذيب بالبعث التكذيب بالبعث إذن فالتكذيب بالبعث تكذيب لله عز وجل كما هو في كل ما اخبر الله به عموما فكل من كذب بخبر جاء به القران فهو مكذب لله كما هو حال الشيعة الرافضه وغيرهم قبحهم الله تعالى وانتقم الله عز وجل من كل من سب ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذلك لتكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم لله عز وجل يصدق فيهم القول هنا كذبني ابن آدم فالشيعة هنا كذبوا الله إنهم سبوا ام المؤمنين التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات ولذلك يصدق فيهم ذلك إذا فمجمل الحديث أن حكم من كذب بالبعث أنه كافر بالله عز وجل لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسبق أن ذكرنا أن المكذبين بالبعث ملاحدة انكروا الخالق كذلك هناك من اعترف بالخالق وأنكر البعث والنشور كذلك الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائح ولعلنا ذكرنا ذلك تفصيلا وبعبارة أخرى أن المكذبين بالبعث ثلاثة أصناف ملحدة يكذبون بالخالق فهؤلاء القضية عندهم من ألفها إلى يائها غير مقبولة فإذا كذبوا بالخالق هل يصدقون بالبعث مثلا؟ فهذا النوع الأول والنوع الثاني هم من أقروا بالخالق لكنهم كذبوا بالبعث كما كان في طوائف من العرب النوع الثالث هم الذين أقروا بالحشر والحساب؟ لكنهم غيروا صفة المعاد وآمنوا بها على غير ما جاءت به الشرائع كبعض اليهود والنصار الذين يؤمنون أن المعاد هو معاد الأرواح وأن الأرواح تنعم في الجنة أن الأرواح هي التي تنعم في الجنة لا الاجساد والأرواح وهذا باطل أيضا وهذا تكذيب بالبعث كذلك فعلى ذلك كل من كذب بالبعث أو حرف فيه على غير ما جاءت به الشرائع فهو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحكمه الكفر بالله وبرسوله وباليوم الآخر نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب منهج السالكين أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم